السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ الموت لا يقولن ما الذين كفروا إن هذا إلا تحضر مبين ولئن أضطرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبس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 أوس كفوا ولئن أذقناه نعماء بعد ضرأ مسته لا يقولن لا يقولن نذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَن يَقُولُوا لَئِنْ أُنْزِلَ عَلَيْكَ نَزْلٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ الَّذِي اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ